نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الوافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت 118. ورأيت أحد عشر كوكبا 119. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 110. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا 111. إن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 119. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب 110. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين 111. قالوا يا أبانا ما لك لا ارْسِلْهُ مَعَنَا وَدَيَّرْهُ وَلَعِبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَا يَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُم عَنْهُ غَافِلُونَ قالَوا ل إِن أَكَ لَهُ الذئبُ وَنَعنُ صبَةٌ إِا إِذََّ خَاسِعُون فَلََّا ذَهَبُ بِه وَجمَأََ جَعَلُ فيِي غَيابَةٍ جُجُبَ وَأَو حَنَا إِلَهِ 121. وجاءوا أباهم عشاء يبكون 122. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف, وتركنا يوسف عند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 فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة 119. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عنيم بما يعملون وَشَرَعُهُُ بِثَمَنِم بَخْسِ دَرَهِ مَ مَدُودَتِ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدين وَقَالَ الذي اشتْتَرَهُُ مِم مِصْرَ لِ رََتِهِ أَكَرِممَثُو عَسَى أَيَّانَ فَعَلَنَا أَعُنَتْهُ وَلَدَا وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ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 وَأَوَدَّتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَا عَذَا اللَّهُ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْقِرُ لِمُن وَلَقَد هَمَت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا آَبُرْهَانَ رَبِّ كَذَالِكَ لِنَصْرِ فَعْنَهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ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 وَشَهِدَ شَهِيدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ إِلَّا قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ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 فَلََّا سَمْتْ بِمَكْرِهِ أَوسَلَت لََّ وَآتَدَتْ لَ مُتَّكَ وَآتَدَتْ لَ مُتَّكَ أَ وَآتَتْ كُلَّ وَاحدَةٍ مِنْهُ سِْسكِينَ وَُنْ قَالَتِ خُرجعَلَيْهِ. 119. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قَالَتْ فَذَلِكَنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِي فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ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 إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنُوهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي سير خمره وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئ ان بتويله نراك من المحسنين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 يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا 110. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه 111. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجم فَهُمَا يَذْكُرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عجاف وَسَبْعٌ بُلَاتٍ خُضْرٌ وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضَاعَثُ أَحلامٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأويلِ الأَحلامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ جَاءَ مِنْهُم مَأْوَدَّ كَرَدَعَدُ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأويلِهِ فَأَرْسِلُون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 فَلَمَّا جَأَهُر الرَسُولُ قَالَ رجِائِلَ رَبِّكَ فَسْأَلهُ مَا بٌَ النِسُوَ فَسْأَلُ مَ بَ النِسُوَةِ الَِّ فَقَّانَ أَذِيَهَُّ قَالَمَا ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا 119. وعصى الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين 110. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْ لِنَفْسِي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 119. وليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء 110. نصيب برحمتنا من نشاء 111. ولا نضيع أجر المحسنين 112. 119. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون 110. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون 117. وأنا خير المنزلين 118. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون 119. قالوا سنراود عنه أباه فثيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَانَا نَكْتَلُ إِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ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 126. ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير 127. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به, لتأتنني به إلا أن يحاط فَلََّاأَتَوْهُ مَوْثِقَهُم قَالَ اللَّهُ عَلَ مَ نَ قُلُ وَكِي وَقَالَ يَبَنَ لَا فَدُخُلُ مِ بَابِ وَاحِدِ وَدُخُلُ مِن أَبُ وَ بِمُ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ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 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قَالُوا إِنَّ يَسْرَقَ فَقَدْ سَرَقَ آخُوهُ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخل احدنا مكانه نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا الظالم فلم استيس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 119. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون 110. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 119. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم 110. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كريم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 السناء وان لا نضر واجيئنا ببضاعه مزجات فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين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 هُ مَتَّقِ وَيَصبِر فَإَِّ اللهَّهَ لا يُضعُ جررَمُحسنين قَاوا تَض اللَّهِ لَ قَدَآذَرَكَ اللَّهُ عَلَن وَإِن كُا لَ خَاطين. 129. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 120. إذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني 119. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 110. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم 111.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 129. فأستغفر لكم رَبِّي إنه هو الغفور الرحيم 120. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء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 من بعد أن أزغى الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم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 119. أفأمنوا أن تأتيهم راشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون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 ولاكن تصد ف الذي ب دهِ وتفصلا كد شيء وهد ورحمة للقوم منور